واعلموا أن ما ظنمتم من شيء فأن لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَرِزْقِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدت 119. لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي, ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا 114. وإلى الله ترجع الأمور 115. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تَتَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ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 مَا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَرَ عَلَى عَصَبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيء اللَّهُ الله شديد العقاب 112. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 119. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 110. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس الْعابِر كذ ب ا ل عون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب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 114. وحتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 115. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم وقنا آل في العون وكل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما 119. وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 110. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إن لهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه والمرباط الخيل ترهبون به يعد والله يعدكم يُحِبُّونَ بِهِ عَذًّا وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ ذُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمَّ اللَّهُ يُعَلِمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 119. إليكم وأنتم لا تظلمون